لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ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 وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ السَّنِيَ الْكَذَر فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّ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 124. فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون 125. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 126. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَاسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَثْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ